قال يا ابليس ما لك ان لا تكون مع الساجدين قال لم اكن لانسجد لبشر خلقتهم وليميدن امنا امسنون قال فنخرج من افاء انك رجي وَعِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قُلْ رَبِّ فَأَن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 لَا أُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ هذا صراط على هذا الصراط المستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطا كَمِينًا لِوَيْن وَإِنَّ نَجَاحًا لَمَا مَوْعِدُهُمْ اجْمَعِي فها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المت تَكِينًا فِي جَنَّتِ عُيُونٍ وَدُخُولُ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عبادي وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ